يقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رفقا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 وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدَا وَأَنَّ لَنَا نَدْرِي أَشَدٌّ أُرِيدُ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدَا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 فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُول إِكَ تَحََّ رَشَدَا مِنَ اللَّهِ أَحَدُ وَلًَا أَجِدَ مِنْ دُِهِ مُْتَحَدَا إِللاا بَلغَم مِنَ اللَّهِ وَرِسَاتِه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 117. أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا 118. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا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 112. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا